إن الحمد لله نحمدنا السعيد ونعوذ بالله من بشهور ونفسيئة أعمالنا أيه ده الله فهو الميء هو والبي المرشدة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد رسول الله من سلك وفاذ بجنات النعيم ومن حاد عنه جميلة وبيتارا وميبي بثباع جحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما واردت على إبراهيم وعلى آل إنك حميد المجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم. وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بيعة وكل بيعة ظلالة وكل ظلالة في, في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يجلو أنا كامل ترلا. في المذاكلي بنو المرام بناء توضيح الأحكام من بنو المرام. رحمة كنائِك باب ازاله النجاسه وبيانها اا وبيانها لبلويدي وكعب فلسه ازاله اللي يرقى لا داني نجاثه او بشاتيه والروكر النووي اياتون اسايحا او النجاسه لا مبدئه دائما كذب بس مقدمه دكي يعني اما لا دائما تشتغل مانعه او دايما البحث كان لكتاب زاد يواهم مقدمه باسكا بين مقدمه زاد يوا تمهيد مانع تمهيد اوجدك وكفي شترا زاد يوا طولت اي اي طولت اي اقول لكم مقدمه كنا نقول او موضوع يجب يفرم ده كان في خصه شقي باسكا, باسكا الازاله يقال ازلت الشيء ازاله وزلته زيلا والازاله التنحيه يعني لا دان لا دان لا دان إزالة يعني لا دان لا دان لا دان لا دان لا دان لا دان لا دان لا الأمية لا دان لا دان لا لا لا دان لا دان لا لا جمعها انجاس والنجاس هو المستخبذ. كفاية؟ النجاسة هي اسم مصدر الأسماء العربية. جمع كذا نجاسة. بيتلوه. بيزت يعني هو مستخبطة إيشة، فلأن ذلك يعني إنسان بيزيدها توه، شدني لما هم كتاشي وابتن، فهذا هالستبيان اللي هو النجاسة العينية والحكمية فهذا مدون جاسمانية، نجاسة كمان بأصل نجاسة عيني، أي حكمي نجاسة حكمي عينية يعني أتو كأزديج دشوي إلا على سد الشوي لو أنا كنبيني في سياق كذا من أو بعندور إلى بذا كيانه. عشان من داخل لأنه يمنع جنسه الصلاة ونحوها كبهوية أو بولي او زنسين ويجا هم ويوجدون كدفل ما زنسين ويجا لأنه من الطواف طواف ونحوها في الكافر. وهذا الباب يذكر فيه هنا فيه في الغروشة يذكر فيه أحكام النجاسة ثم عقب بساعات كذا وكيفية إزالتها شواذ لا شيء وتطهير محلها فكمنوش في شيء وما يعفى عنه منها ثمانية أربعة يعفى الأسد يعني في قبره أيضا أعفو لها وحش جاربه هو عفو عفو على بديني ولكن ठीक है अब 20